بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فعبد الله مخفصا له الدين ألا لله الدين القالص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 يكوّر الليل على النهار ويكوّر النهار على الليل وسطّر الشمس بالقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفّار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 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تفرثون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم فلا تزروا بازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إن له عليم بذات الصدور مَإذَا مَسَّ الْإِنسَ نَظْرُ دَعَ رَبَّهُ مُنِيبًا إلَيْهِ ثُمَّ إذَا خَوَلَهُ ثُمَّ إذَا خَوَلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُ إلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَلْدَادًا لِظِلَّ عَن سَبِيلِهِ قل تمتع بكفتك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آلاء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه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 إنما يمفت الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخفصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخفصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين قسروا أنفسهم وأهديهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخرف الله به عباده يا عباد فاتقون الذين نجتنا بالطاغوت ان يعبدوها وانا ابو الله لهم البشرا فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله وهم هم أولو الألباب.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 لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسنكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به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 ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، فمن يغض الله فما له من هاد، أَفَمَن يَتَقِي بِمَجْهِيهِ سُوءَ العذابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذيع مجل لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل فليستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون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 ليكفّر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجراهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكافٍ عبده ويخوفونك بالذين مِن دونه وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن ضَلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ وَلَئِن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قُلْ اَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِن أَرَادَنِي اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ غَرَّهِ أَم أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُل حَسْبِيَ اللَّهُ عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يقزيه ويحل عليه عذاب مقيم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 الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسم الأخرى إلى أجر مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون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 فإذا ذكر الله أحده فمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة فإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِيمًا الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميع ومسله معه لافتذبه ومسله معه لافتذبه من شؤل عذاب يوم القيامة وبدالهم من الله ما لم يكونوا يحسبون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 فَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ سُمًّا لَا تنصرون. فَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أم. ويوزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسيا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساقرين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 وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٱللَّهُ خَانِقٌ كُلِّ شَىْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ وَكِيلٌ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أرحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره لَنَأْرُمْ جَمِيعًا قَبْرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَقَامِيَاتٌ بَيْنَنِي سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّنْ نُشْرِكُونَ فَالْفِقَةُ فِي الصُّولِفَ صَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِقَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ وأشرقت الأرض بنور ربها ومضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ومفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون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 يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقٌّ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ مُقْتَدِينَ فِيهَا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 وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا بعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين مَتَرُونَ الْمَلَائِكَةَ تَحَافُ فِي نَحْلِ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ